ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظنين بالله ظن عليهم دائرة السوء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 ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكره واصيلا ان الذين يبايعونك ان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 قال الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وزين ذلك في قلوبكم وظنتم ظن السوء وكنتم قوما ضراء وما لم يؤمن اي ورسوله فاننا اعتدينا للكافرين سعيرا ولله ملك السماوات والارض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء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 كَذَلِكُم قَالَ اللَّهُ مِن قَبْلُ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنا بَلْ كَانُوا لا يَبْقَوْنَ إِلا قَلِيلا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 وَمَن يَتَوَلَّ يُعَذَّبُ عَذاباً أليماً لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ فَعَلِمَ مَا فِي قلوبهم ونزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغالم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما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 وأخرى لم تقدروا عليها قد أحق الله بها وكان الله على كل شيء قدير ولو قاتلكم الذين كفروا ولو الأذبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سُنْ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 منات لم تعلمهم أن تقاوم فتصيبكم منهم معروة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء.